وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْكَافِرُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَدَ وَأَمَّا الْكَافِرُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى لأسقيناهم ماء غدق لنفت لهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاب وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَذُو يَكُونُنَّ عَلَيْهِ لِبَدَى قُلْ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولم أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته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 114. لأنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رخدا 115. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحطى كل شيء